117. كبر مقتا عند الله أن ما لا تفعلون 118. الله يحب وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تؤذونني وَقَدْ تَعْلَمُونَ زاغ الله قلبه والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ فلما زاهوا أزار الله قلوبه والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مر رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يبي من التوراة ومبشرا برسوله ما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن وَاللَّهُ والله لا يهدي القوم الظالمين 118. يريدون ليقفئون والله Heel ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وعظم وَأُخْرَى تُحِبُّنَّهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الذين. <تصفيق> الدكتور